من اشم من اشم اخذوا بي الله, الله لا يحرمني من ولا من عندي حرم يما يوم يم يم خلى قلبي كل حبيات من اشم انسى روحي في دولي الحضنة وهزا كملة امنيات منصرت عمرو حياتي نورت بيته وظرفتي شوف نوياكش حالات هو نسم ونشم أخذ بحضني وضم الله لا يحرم يمين ولا من عندي يحور لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا ناريك يا امنيه الواحده ربي وفقني بغرامك ادري عندك مو بعيد فدوة فدوة العمر قلبك اسكت حنين و شوق كل لغه غير حبك ابد ما مطروح ربي باركلي لي بحبيبي اني فرحان بهذا هذا خلّى الدنيا جنّه بالعشيد دوّه خضّيه هو نسمه نشم من أشم أخذو أبو الله لا يحرمني من ولا من عندي حرم لا لا لا لا, لا, لا, لا جوا قلبي يعيش حبك اوف يا بش قد حبك قلبه طيب مثل وردة روحه ترفو حيل عذبه مننا من شلون نبعد هدا بالوقفه تنيا ما بتنظره ما انا مو بدها شايف الخير بمحبت بد ولا عيونها الله ياخذ مني روحي إذا فدي وما نعفت هو نسم ومن نشم أخذوا بي أضب الله لا يحرمني من ولا من عندي يحرم